مساء الخير استاذ الحبيب استاذ ا ل ع ي ن نبيل ا ل ح ق ي ق ة بكل فرح وحب بقول لحضرتك في عيد ميلادك كل س ن ة وانت طيب كل س ن ة وانت مرتاح البال كل س ن ة وانت عايش في خير دايما <تصفيق> وربنا يديم ا ل ص ح ة عليك وطوله العمر انا ت يعني, يعني يمكن ا اللي ت بيفتخر الواحد هو معه وبيقتدى بيها اليومية انا يعني ح ق ي ق ة بكل ا م ا ن ة يمكن اه معرفوش الا يمكن س ن ة او سنتين بكتير ق و ي لكن من خلال يعني ش خ ص ي ت ه وخلال يعني يعني يعني يعني يعني ا ل ح ا ج ة ا ل ك ب ي ر ة اللي جواه اللي انا مقدرش ا اوصفها حاسس اني بتعامل معاه بقالي اكتر من عشرين س ن ة ايه عايز أقول بجد الرجل دوت الحقيقة يعني اقول دوت الرجل بجد من الشخصيات اللي انا بتمتع جدا لما منشرواتها الفيسبوك روكات فيها على في الاخر فيها في الاخر رسالة كوميدية في فيها في بتمتعة حتى من بقرأ بس عبرى ضمن المواقف اللي ا ف ت ك ر ه ا للمستر المقلب بصفة المتكلم مش الغائب مش من يعني ضمن ف ا ل اللي ك ا ح ق ق ة ا ل ل م ق ب ا ل ل ي ما وانت عملناه في ا ل ق ن ا ة بتاعت فريق فرسان التحدي لكن م ا ا مش ع ا ر ف ك ن ا س ك ا ل ي ا ت ا ق ر ي ب ا ن ن ا نتحدث و ن ه ا ونقوم ل بها ب م ر ونقوم بها ونقوم بها ونقوم د ه ا و ن ا و م ل بها ونقوم بها ونقوم بها ل ن ق و م بها و ن ا و م بها و ن ا و م بها ونقوم بها ونقوم بها ونقوم بها ونقوم بها ونقوم بها ونقوم بها ونقوم بها ونقوم بها ونقوم بها ونقوم بها و ن ي و م بها ونقوم بها ونقوم بها ت ي